تستووا على ظهوره ثم تذكرون إمّا ربكم إذا استوئتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر منا هذا وما كنا وما كنا له مقرنين وإننا إذا ربنا لهم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 يجمعون ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا, لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا واسررا عليها يتكئون وزخرفا وإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ وَمَن ياحشوا ذكر الرحمن لقيط له شيطانا لقيط له شيطانا فهو له قرين وإنكم لا يصدونكم عن السبيل ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت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 وإنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا تقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سنفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جللا بل هم قوم الخصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعمناه مثلا لبني إسرائيل وجعمناه مثلا لبني إسرائيل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 قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرمون أمراء فإن مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرّهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يقتضون